س ل ح م د ه ن ح م ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورهم و س ن ا ومن سيئات اعمالهم ن يدل الله فلا مدد له ومن يضلل فلا هادي له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح ب ث ا ت ه ا وكل م ح ب ث ا ت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله عز وجل ب د ا ي ة هذا <تصفيق> الدرس واحب ايها الكرام الشيخان م خ ت ا ر من يداه ا ل ش ق ي ق ي و الشيخ ا خ م و ه الدكتور محمود ا ل ش ق ي ق ي ليس ي ر ح ق بنا إ ن شاء الله في عهد القصر و ن ر ا ح ب بلقطه ايضا نعتذر عن التحدث في القصه الماضيه السابقه و نرجو إ ن شاء الله ان تكون ا ل ت و ص ي ة التي حصلت في الدروس الماضيه قد نفذت وهي ان يكون الطالب قد ق ر أ الكتاب قبل أ ن يجري الدرس حتى تكون ا ل أ س ئ ل ة ج ا ئ ز ة ويكون تصور واضح عن جمله الموضوع السبب كما قلت أ ن هذا ليس مثلا مختصرا ن ق ر أ ه ونمر به كله م ل هو كتاب لي شيء من الطول والاسهال إ ذ ا ق ر أ ن ا ه ضاع وقتا و ل يجب ل ذ ل ك و ن ه ن ا ج ا ل م ع ص ي فقط على و ع ه ن ا ل ا ش ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش ج ان و ن هناك اشخاص يجب ان ي ك هناك ش خ ص يجب ان يكون هناك ا ش ا ص ل ج ب ان يكون هناك اشخاص ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ع د يكون ه ن ت ك ل م ا ل م ص ن ف ر ح م ه ا ل ل ه خ ا ص يجب ان ي هناك ا ش خ ا ب ان يكون ه ا ك ا ش خ يجب ان يكون نتكلم عن دليل هذا الحكم وهذه القسمه التي نشت ذهب اليها أ ن ه ي تابعه ت ت ي بالحاكم و المحكوم به و المحكوم به و عليه فهو يتكلم عن الحكم و الان يتكلم عن دليل هذا الحكم ف ل ذ ل ذ ه ا ل أ ح ك ا م والذلة التي أرهنا و ل ك ا ن ح و ل ا ل نحن أ ن ه ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن ن ل ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نتكلم على هذه الادله هذه الادله ا ل ج م ا ل ي ه منها ادله متفق عليها ومنها ادله مختلف فيها فهي تنقسم من جهه الاتفاق عليها والاختلال فيها الى ادله اتفق عليها اهل السنه وادله اختلف فيها اهل السنه فهي حجه عند جميعهم و ادله اختلفوا ي ه ا فهي ح ج ة عند بعضهم و ليست ح ج ة عند بعضهم او ادله ضعف بها فهي ح ج ة عند بعضهم و ليست ب ح ج ة عند جمهورهم فيتحدث علماء الاصول ع ا د ة عن الادله ا ل إ ج م ا ل ي ه التي اجمع عليها مع ا ل ا د ل ة المختلفه ة ف ي بحسب مراتبها و د ر ج ة الاختلال ي ه ا ينقسم هذه ا ل ا د ل ة أ ي ض ا باعتبار آ خ ر إ ل ى أ د ل ة ع ق ل ي ة و أ د ل ه ن ق ل وأدلة م ر ج ع ه ا الاستنباط أ د ل ة مرجعها النقل و أ د ل ة مرجعها الاستنباط وهذا تقسيم ا س ت ل ا ح ي والا فكل دليل من ج ه ة تنزيله لا بد أ ن يشترك فيه ا ل أ م ر ا ن ي فالدليل النقلي لا يفهم إ ل ا بالعقل كما ن ا ل د ل ي العقليه لا يكون حجه الا بالنقل <تصفيق> فتقسيمنا الى ن ق ل ي ة و ع ق ل ي ة هو تقسيم ا ل منهجي باعتبار ا ل ط ر ي ق ة التي عرف بها حجيه هذا الدليل ف إ ذ ا كان عرف ب و ا س ط ة النقل سمي نقليا و إ ذ ا كان عرف ب و ا س ط ة الاستنباط من النقل سمي عقليا فاول هذه د ل ا ل ا ع ت ب التقسيم ر ا أ و ل ا ل أ و ل وهو تقسيم الادله باعتبار مرجع الاتفاق والاختلاف هناك ادله اجمع اهل ا ل س ن ة على ح ج ة وهي ا ل ق ر آ ن فقد أ ج م ع اهل ا ل س ن ة من وراء ل ب د ع ه ايضا من ا ل إ س ل ا م على ا ل ق ر آ ن حجه في الجمله لذلك سنتكلم عن تفاصيل ذلك هناك بعض العباده ا ل ق ر آ ن قد تكون ح ج ة عند جميع الظاهر مثلا والعمومات و ا ل أ ش ي ا ء هذه بها خلافات لتفاصيل ل ك ن ا ل ج م ل ة ا ل ق ر آ ن ح ج ة عند جميع أ ه ل ا ل م ل ة اهل ا ل ق ه الدين الثاني ه و ح ج ة ب ا ج م ل ة أ ي ض ا عند جميع أ ه ل السنه م ن عند جميع أ ه ل ا ل م ل ة هو س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النهمات تقسيمها لهم وها لها وها عليه الله عليه هو عليه كذلك ذلك الذي كما بيها بيها لكن جملة الحجية والتغاصي الأحاد الجية الظنية إلى خلافات الدليل الثاني بالجملة السنة الدليل الثاني في سيتنا وحجية تغاصية يجمع عليه للسنة أيضا مجمع مع وما حادوة تواتر شاء الإجماعة سنة <تصفيق> وسن للسنة مع بعض الخلافات في التفاصيل في أ ن و ا ع من ا ل إ ج م ا ع وفي يعني. ايه السكوت يعني في, في, في, في الاجماع ب ا ج م ل ه دين عند ه ل ا ل س ن ة خالف به فقط بعض المبتدعه من ا ل م ع ت ز ل ة م ه ل ا او لا يخالف بحجه ي ت لكن السنه مجمعون السنة م م ج على و ن ع حجه ت ا ل إ ج م ا ع هناك جزء اخرى المقصد هنا اجماع الصحابه ة الجملة أو يقولنا إجماع الإجماع فإذا غلمات دخلنا الاتفاصيل نحن سنيجب في ن ن ا ك رضا واجماع ل إ علماء ي ه ا وراضا نوع ل إ ج ع نوع الإجماع الإجماع تجمع إجماع تعيف الإجماع في التفاصيل في في نفسه فيها فيه، صريبه كوجيته حتي الذي نقصت رضا مهلا هذه بها كما وكذا لكن وكلم مرسل الجملة الجملة الجملة جملة السلطة الآخرى إذا قلنا أن لأن هو خ كوجه حتى فهو. إذن عندنا الكتاب و ا ل س ن ة والإجماع هذا ه ه الامر ي ي <تصفيق> <تصفيق> إذن ان ل ذ ي مختلف ف ي ه ا و ه ن ه ن ا ح س ب ق و ة ا ل ل خ ت ويجب ان ل د ي ا ل أ و ل م ن ه ا أقواها القياس وهو أ ل ن ا ة ل سنوات ة أ ج م ع على ح ج ي ه ا المقصود كذلك للقياس الجملي اما إ ذ ا دخلنا ب ا ل ت ف ا س ي ل فليس كل ن و ع ا ل ل ق ي س ه ت ب ق ى عليه ا جمهور الصوم اللاقيسه انواع والدرجات بحسب القوه و ا ل ط ا ع وهذه ق ا ل ة من الظاهريه فلم يرد ح ج ي ة القياس جمله وتفصيل والجمهور على ح ج ي ة القياس إلى سلم من القوادح وكانت عدته منصوصه او كانت عدته ظاهره م س ت ب ت ه ولكنها ظ ا ه ر ة فهذا م ن جمهوريه السنه من و ل ل ل ا ص و ل التي ت ؤ ل ذ منها ا ل أ ح ك ا م وهناك عده اخرى تتبع ذلك م ت ف ا و ت ة ب ا ل د ر ج ة الضعف والقوه كالمصالح المرسله والاستحسان والسدد س د ذ ر ي ع و رائع ت تيس تيس هي تطبع والاستصحاب في ه بعضهم العلماء ه بعض جيتها بل بعضها جمهور العلماء على عدمك بجيته كما س ي ا ت ن ا في ع م ل ي ة المدينه ة م و ع م ل ي ة ا ل ك و ف ة و ا ل أ خ ذ باقل ما قيل و ا ل أ خ ذ باكثر ما قيل هذه والاستقرار هذه كلها استقرار غير التام ناقص هذه كلها أ د ل ة مختلفهن يعدنا ا د ل ة م ت ف ق عليها و أ د ل ة مختلفه هذه ا د ل ة م ت ف ق عليها هي ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة من شيء تزيد عليها ا لذيذه المختلف فيها ع ل ا ه ا من ف ج ي ة القياس حتى ان بعض ه م ي ف ع ه لذيذه المتفق عليها هو من لا يرى خلاف ا ظ ا ه ر ي ه ق ا د ه ا ومنهم من يرى ا ل قياسا لذيذه المختلف فيها وهذا هو التحقيق و ب ق ي ة الذيل ستاتينا بعضهم وصلها الى عشرين نوعا حسب التفاصيل قول الصحابه الاستصحاب خاصة القياس لنقسم إلى أ و ا ع ل أ ن بعضها يجب ان العلم يكون ع ن د هناك افضل من ا ل م س ل م أ ن و ا ع ا ل ق ي س ق ي ا س العلم، ق ي ا س ا ل ل ل ا ا ق ي س شبه ق ي ا س ن وفي ا ل ق ي ا س ك وفي ن حجة ن حجة عند السياسه ع دلة إلى عاصم ق ب من و ئ ي ا ل س ي ن عمر لدلة ا ف ة سيد هذه الدله اولها هو ا ل ق ر آ ن وهو الدليل ا ل أ و ل تعريف ا ل ق ر آ ن هو كما قال ا ل م ص ن ف هنا هو يشهر من ان ي ع ت ر ومع هذا فقد اعتنى الاصوليون بتعريفه و ي ك ر و ا له ت ع ر ي ف شتى هل ا ل ص ع ر كل م ن م ن يكون تعريفه جامعا مانعا ا جامعا لاجزاء المعرف ومن ع المعرّب ا من دخولي في ومن الفاتح غيث هذه التعريف قرابه والكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب ا ل م ص ا ح ب المنقول ا ل ي ا نقلا متواترا بلا شكه والكتاب المنزل أ د خ ل ت ب ق ي ة الكتب قبل أ ن ت ح ر ف تراب الانجيل وغيرها وزبور وغيرها لكن ق و ل ن ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج ت هذه الكتب لان هذه ا ل ش ر ي ع ة و ه ذ ه ا ل ق ر آ ن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم نسخ ب ق ي ة الشرائع وهيمن عليها المكتوب في المصاحف أ خ ر ج ه ما نسب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ و نسب إ ل ي ه أ ن ه نزل عليه من الله تعالى ولكنه وصل ب ط ر ي ق ة آ ح ا د هذا لا ي س م ى ق ر آ ن ا ولا يزيو لا يصلي به ولا يزيو عن ا ل ق ر آ ن ولا يطالب ي ظ ه ل أ ن ه م م ا ن س خ ه او م م ا ل ي ل م ن به القرانيه أصلا يعني ل ا بد م ن ا ل ق ر آ ن حتى يكون ق ر آ ن يكون م ك ت و ب ا بالمصعد ولكن هذا الاركان يتوفر ت في ا ل ل و ة او كما ي ق ر آ ن ي ة الشرط ا ل أ و ل أ ن يوالق رسم المصحفي الام مصحب عظمان ولو بوجهه الشرط الثاني أ ن يوالق ا ل ل غ ة والنحو ولو بوجهه والشرط الثالث أ ن يصح إ س ن ا د ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بل يشترط ف ي ه أ ن ي ت و ا ك غريفه كما قال ابن الجزري وكل ما وافق وجد النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو ا ل ق ر ا ل ا خلال بن مسير الطارق يجعل الجميع عن النصر النمو المصر ا ل أ و ل هذا منقول لنا متواترا أ خ ر ج ه ماليس ا م ت و ا ت ر ك ق ر ا ء ة الشاذه ك ق ر ا ء ة م ن س ع و د قراءه المسعود مهلا السارق و ا ل س ا ل ق ه تقطع ايمانهم أي لا توافق رسم المصحف ونقلت ب ل ى احاديث المتواتر قراءه <تصفيق> المسعود مهلا اخرى ل أ التي بها ب ك ف ا ر ة مهلا اليمين من وجد صيام ث ل ا ت ايام ا ل متتابعات ل يعتبر ق ر ا ء ة ش ا د ة على جلاله ناقلها والمتفرد بها إ ل ا أ ن ه ا ل م تتواتر ولم توافق رسل م ص ح ف بذلك لا ت ع د ا ل ق ر آ ن ولا ت ع د ح ج ة ع ن د ش م ا ل إ ن ك ا ن هناك من يرى ق ر ا ن ي ه او لكن ه يرى حجيتها اعتبار ن ه ا و إ ن لم تكن ق ر آ ن ي ا لانها أ صحيح سنابها فلا أقل أن تكون ح د ي ث وهذا س ت ع ر ض له الله إن شاء صحيح خ و ا ص ا ل ق ر آ ن الخاصه ك ل ا م الله منزل على رسول ه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ن ع ت ب ر م ن القران الكتب السماوي الأخرى كتب السماوي ا ل أ خ ر ى كثرات الاجيال الثاني ا ل ق ر آ ن تطلق على مجموع النبي والمعنى يعني أ ن ا ل ق ر آ ن نزل له ومعنى ا و من الله تعالى ليس مثل الحديث القدسي مثلا الذي نزل معناه من الله تعالى و ل ه و ذ ن ف س ولكن السدف ن ب ي صلى الله عليه وسلم التي نزل لتي له ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا نزل من الله سبحانه وتعالى كما هو قال لا يستطيع ان يغير به ولا حق يعني مامور بان يقوله ان يقوله كما هو ليا ولذلك نجد قل هو الله احد لك نجاه كما هي وقل هو الله احد لن يقلنا هو الله احد لقط فانما لقطع كما كان من القذائل <تصفيق> حمد الله ما يستحق أمين. فهو يقول ه كمان ه حتى لبعض الاهل تدعى ا ي ت ا م ل ل وسلم نقل هكما ا ن ولو تقوم ع ل ي ن ا بعض الاقاوي اخرنا منهم منه ولقد عنا منهم وما ينطق عن الهوى ومنهم من خصائص هذه ا ل ق ر آ ن وهذا باخر بهذا المف... المعنى وهو أ ن ه نزل قضيه اللغه المعنى ان ا ل ق ر آ ن نزل بلسان عربي مبين وهذه من أ ه م خواص ا ل ق ر آ ن و أ ن ف ع ه ا ل ذ ل ك إ ذ ا قلنا أ ن ا ل ق ر آ ن نزل بلسان عربي مبين بمعنى ذلك أ ن من يحاول فهم ا ل ق ر آ ن بغير لسان ع ر ب ي يحاول تنزيله على غير ما اراده الله سبحانه وتعالى ومن اراد أ ن يفهم كلام الله تعالى لابد ان يتعلم كلام العرب ومعنى كونه نزل بنساء عربي مبين أ ن فيه ما فيه ب ا ل س ا ء العربي كله سواء لجهه الحق او المجاز ع ل ى خلاف قضيه المجاز يعني يبدو خلافا نظريا وفيه ما فيه من التعبير العام عن خ ا ص و الخاص عن العام هي ل ا ب ه ا م لقصد التفخيم و ا ل ت ع ل ي م أو أو لقصد التحقير لقصد ومن البناء المجهول مثلا من اراضي المعينه ومن البناء المعلومه اراضي دل... دل... المفهوم فهو فيه ما في نساء عرب من جهه الدلاله على المعاني سواء بالدلاله العصريه او بالدلاله التابعيه سواء من جهة الدلالة المباشرة حيث يفهم من النص اصطلاح ع ن المناطق او نسميها دلاله ا ل ت ا ب ع ي ة كما هو ط ر ي ق ة ا ل ش ا ط ب ي ة وابن عاصم ومشاكله م لما لا يحب ا ل م م ت ر يعبرون ن ي ي ع الدلاله ا ل ت ب ع ي ة و د ل ا ل ه ا ص ل ي ة دلاله ا ص ل ي ة كما نفهم ق و ل ه تعالى أ حرم ل الله البيع و ح الربا حرم الربا هذه واقفه من منطوق الكلام لكن قوله ل ل ا تعالى وكلها شرع واحتياج د ا ت ب ي ن من ا خلفت ا ابيض من الخلفه يسكن في م المسيا ا م إ ي ى ا ل ن ي ه ولا تبشرون مَا ت ع ك م ب السنه هذه ا ل آ ي ة يفهم منها مشروع أ ن يصبحت ن ه يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ص ب ح أ ن ا ل ج ل ا ب ا ت لا تنقضوا تنقض ان ا ل ج ل ا ل ت لا تنقضوا صوت ب د ل ي ل أ ن الشخص ب ي ح له اتياب و ل بآخر ل ح ظ ة من ا ل ل ي ن وهذا ب ا ض ر و ر ة سيصبح جنوبا هذه ا ل د ل ا ل ة هنا التي يسميها بعض ه الاصول د ل ا ل ة ت ا ب ع ي ة و هي بالاستلاح تسمى د ل ا ل ة ا ل إ ي م ا ء والدلالة إ ش ا ر ة هي د ل ا ل ة غير مقصوده اصاله للمتكلم و لكنها تستنبط من كلامه هذا من أ س ا ل ي ب كلام العرب ان يعبره و لهم و يريدون منطوقه و ي ع ب ر و ن به و يريدون ما وراءه مما يمكنه أن ي ف م ان م كلامهم يفهم كلام الله تعالى ويفهم عن الله و ر ا د ه أ ن يفهمه انطلاقا من قوانين ل غ ة العرب التي عرضها العرب وليست قوانين ا ل ع ر ب ي ة بعد تعديلها وبعد تهجينها بلغات الشرق العرب ب ا ل ح ش وما فيه من بلاء لكن لماذا لكي نحفظ به ا ل س ا ل ب العرب ونفهم به ا طرقها في التعبير عما ن يختلف م صدورها من المعاني ل أ ن ا ل ق ر آ ن نزل لهذه ا ل ل غ ة نحتاج إ ل ى ان نفهم اساليب ل العرب ولذلك أ ي ابعاد يقع ل ل أ م م أ و بعد يقع عن فهم كلام العرب كما كان في قديم الزمان أ ي ا م الصحابه والتابعين ق ب ل ان تتهجر اللغة ويدخل العجب في ا ل إ س ل ا م ويختلط لسانه م لسان العرب فتفسد ا ل س ل ي ق ة لا بد من تعلم ل غ ة العرب ي قبل انسان ا ل س ل ي ق ة حتى نستطيع أ ن نفهم كلام ه وله ا ولهذا ل ك ث ي ر من الشبهات التي تقع وتفسد على الناس قلوبهم وتفسد عليهم دينهم سببها دائما هو عدم استحضار هذا المعنى وأن القرآن بلسان أزل عربيهم فيجد المنطقي تريد في المتكرم ن ط ق ا ل م ي أ ت ي بشبهات سببها فقط هو تشبعه ب ل غ ة المنطقي والكلام وعدم المحاكم ويريد ان ينزل كلام الله تعالى على استهلاكات ا ل حادثه للمتكرم ا عصرنا, أو العلماني في عصرنا أو الجهلاني <تصفيق> ا مهلا وحتى ا و يجب يكون هناك ل ا م ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى ويرتي ب ش ب ه ا ت ل ج ب ان و ف ه م ا ل ق ر آ ن ك من الناس يجب ان يكون هناك قراءه من الناس يجب ان يكون هناك قراءه من الناس يجب ان يكون هناك قراءه من الناس يجب ان يكون ه ن ا ل إ م ا ء ه من الناس يجب ان ي ك و ه ا ك قراءه من الناس يجب ان يكون هناك قراءه من الناس يجب ان يكون ه ر ا ت و م ر ا ت ل أ ن ه ا قضية مهمة ج د ان يكون ا ل قراءه من ا ل ل س ا س ع ر ب ي م ب ي ن ه ذ ا م ه من ا ل ا س الخاصيه الثالثه أ ن ه منقول التواتر ولذلك من ا ك ا ر منه شيئا قل أ و كثر كفر ب ا ي ك وخاش به المله ل أ ن الامه م ج م ع ة عليه وهو متواتر منقول نقله قطعيا لا تنتضح به ع ن ز ا ن ولا يختلف به اثما ا ل خ ا ص ي ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه م ح ف و ظ من ا ل ز ي ا د ة والنقصان لو أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يزيد في القران لما استطاع ولكذبه صراط ل الطلبه ه ا ا ت سنة القرآن, وحفظ القرآن حفظ السنة كأنها بيانه. إن من, بيانه. من حفظ يقتضي ي ا ن لما تعالق معلنا من عنه ب ا ل ك ف ظ ا ل ت القرآن ا ل ق ر آ ن حفظت ب ط ر ي ق ة ليست هي ا ل ط ر ي ق ة التي حفظت بها السنه ب ا ل س ن ة حفظت من خلال الرجال ا ل ئ م ه الذين يداهون عنها وينافحون كما قال لما ح د ا ل ئ م ا لما سئل عن احاله موضوعه فقال تعيش لها ا ل ج ه ا ب ذ ه عمرو بن س ي ن ي مقدمه مسلم قال سئل عنها قوله ما ه ذ ل احاله موضوعه كيف نعمل معها قال تعيش لها ا ل ج ه ا ب ذ ه إِنَّا نحن وَإِنَّا نَحْنَنَزَّبْنَا الذِّكْرَى لَحَظَرْتَ لَهُ خ ا ص ي ة خ ا م س ة منهم ع ج ز و ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ليس نوعا واحدا من ا ل ع ج ا ز لكن أ ب ر ز نوع من واعجاز في القران هو ع ج ا ز له الاعجاز البلاغ ل أ ن ه جاء في ف ت ر ة كان العرب يروج بهم البلاغه م يروج وللكلمه فيه ا ل ق ي م ة لا ت ج د بغيرهم اذا أ ر د ن ا أ ن نشبه ه ا واقع ا ل ك ل م ة واقع الكلمة في العصر الجاهلي وفي عصر صدر الاسلام تذهير الكلمه كلمة في المجتمع تذهرها في العالم تشبهه الشكل الصور العصر تأهيل في الإعلام. الإعلام. يدخل كل بيت ويؤثر على كل شخص ويصوغ ش... شخصيات الناس ويؤثر لتصوراتهم ويستطيع أ ن يتحكم المجتمعات وكانت ك ل م ة خ ا ص ة كانت شعر ا كانت لها تاثير بينه ج ا ء تحدي النبي صلى الله عليه وسلم للناس من ج س ي ما كان شيعا بذلك الوقت مع وجود أ ن و ا ع و أ ن م ا ط أ خ ر ى من ا ل إ ع ج ا ز تتحدى كل ا ل أ م م م لان القران ليس خاصا بهؤلاء وينما جاء الناس كلهم ي ج د و ا بكل وهي تخصص وكل وهي اهتمام وكل وهي ا ل ح ض ا ر ة ما ي ج ز و عقولهم و يبهوها و يقولون ما كان يصير سلمه ان وهو البدويه البدويه يعرف هذا و هو البدوي لذلك العصر قبل بعض الشرق و هو البدوي ي ع ر ف هذه الخصائص في عالم البحار في ع ا ل م الطب الفيزياء و الكون أ ش ي ا ء ب ا ه ر ة جدا و لذلك هناك أ ن و ا ع من الجهاز اللفظي وهو الذي اشاره الَّذِي ل في الحديث الصحيح صاحب الخالد ما من نبي من الانبياء الا أ ُ و ت ِ ي من الايات ما امن على مثله البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم له معجزات كثيره ولكن م ع ج ز ت الاولى الخالده يعني هناك بعض المعجزات التي حصلت ولكن من التحد بها أ و اقامه ح ج ه بها قائمه على من حضرها أ و من تواترت عنده بلاغته بالتواتر فصدقها أ م ا هناك معجزات خالده التي ع ج ا ز ه ا دائم ويجتاز حدود الزمان والمكان إ ن م ا هو هذا ا ل ق ر آ ن الذي انزل الله سبحانه وتعالى وحفظه و ج ع ل ه تبيانا لكل شيء ولم يات ف ي ه الشيء كما قال إ ن ا نحن نزل الذكر و إ ن ا له لحاذرون وقال تبيانا لكل شيء وقال ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جيناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا و غ ي ر ه من ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة ا ل د ا ل على وقوله ما أ ق ر ب ن ا لكتابه الشيء و غ ي ر ه فهو معجز من ج ه ة لفظه ف ق د تحدى الله سبحانه وتعالى به عرب البلغاء تحداهم ان ياتوا ب ع ج ر سور ا ل م ه ل ه فعجزوا ثم ت ح د ا ه ب ا ل س و ر ة فعجزوا تحداهم بان ياتوا باي جزء منه وهو ف ا ل ب ل ا غ ة فعجزوا رغم وجود المقتضي وانتهاء المال م ق ت ض ي ومع ه ه و أ ن انعدام ل ف و ا منها ويكذبوه ويصدوا ه قوة المقتضي المنع ا من كونهم أ ه ل بلاغه ة و أ وفصاحه عندهم مواسم ل ل ب ل ا غ ة والناس كلها تحاكم إ ل ي ه م القول وتحاكم إ ل ي ه م القصائد ف إ ذ ا جازوها وجيزت ومع ذلك لم يستطيعوا بل بهره ا ل ق ر آ ن بهر من لم يكابر ل منه و ا ع ت ف له حتى قال ل حتى عُتبة ك منهم ه المشورة فالله إ ع ل ل ب وكان ن نَسَّ وإِنَّ لَهُ الْمُغْدِقُ عَلَيْهِ لَطَلَاوَهُ لَلَهُ لَحَلَاوَهُ <تصفيق> وَإِنَّ و المشركون لما يعلمونه من تاهيل ا ل ق ر آ ن في النفوس يحذرون الناس عَمَلَى انه ل يقول مجنون ساحر ساحر حتى لا يسمعون حتى ان الطهي ر ن ع م ر الدوسي لما جاء ل ي ط و ه البيت حذره و ق ا ل و ا هذا مجنون وهذا ساحر وهذا ك ا ه ن و أ ق ن ع و ه أ ن يضع الكرسي في القطن في يوني حتى لا يسمع و يابى الله يسمع عندما سمع قال ما يسمع قال لماذا لا استمعوا على راس العاقل لا ي س م ع ت ا حقا ا ت ب ع ت ه إ ذ ا ما سمعه قال الله ما هذا بقول ا ل شاعر ولا هو بقول ك ا ه ن ولا هو بقول مجنون بل هو الحق فامنا و اسلم الدوس ي كلها بسببه ومنها ابو غيردا فالاوجه اعجاز القران كثير منها ا ل ب ل ا غ ة كما اشرنا إ ل ي ه وهو الباب الواسع أ ك ث ر مؤلفات المتقدمين في ا ل ع ج ا ز كانت شيئا ك كان د ل ا ل ا ل ع ج ا ز وكسار ا ل ب ل ا غ ة ع ل ع ل ق ا ه الجرجان وغيرها من كل بلاغه ا اعجاز تشريعي حيث جاء بالتشريعات أ ث ب ت التاريخ أ ن ه ا ص ا ل ح ة لكل زمان ومكان وكلما تطورت الحضارات تطورت ا ل أ م م وجدت نفسها م ض ط ر ة ل أ ن تحكم بهذه التشريعات أ و تقع في الفساد ا ل ع ر ي ض ومنها اعجاز علمي حيث أ ت ى بعض ا ل أ م و ر ا ل د ق ي ق ة في علم ا ل أ ح ي ا ء وفي علم البحار وفي علم والفلك من العلوم. وفي ا ل ل ك و غ ر ه اعجاز ل ل و م اخباره ف بوقايه مضت ما كان العرب عندهم بها علم ولم تكن في كتبهم ومع ذلك أ خ ب ر بها ا ل ق ر آ ن و إ خ ب ا ر ه كذلك على اشياء م س ت ق ب ل ة نراها بام اعينهم كل ذلك من اساليب أ و من اول شهر أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن س م م ا ل ق ر آ ن على أ ح ك ا م ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة يمكن تقسيمها إ ل ى ثلاث اقسام بس ل أ و ن ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالعقل ك ل م ا ن ل ل ه وملائكته وكتبها وشيرها هذا وهذه يهتم بها علم وعلم التوحيد وقد م ر ى على تعلم ي عن ا ل م س ؤ و ل ف ق ه أ ن ه يتكلم من <تصفيق> انه قواعد ك ل ي ة التي, التي يسبب ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة صح ت وكذلك ا الاجتماعية فموضوعه أ ح ا الشرعية العملية ليس الأحكام الاعتقادية م ليس ك النوع الثاني ا ل أ ح ك ا م وهو تهذيب ا ل ن ر و س ف ت ق و ي م ه ا وهو علم ا ل أ خ ل ا ق والبعض ع ل م س و و ا ل يسميها التصور على تحفظ على العباره ة ب أ ن ا بها الأفكار الشاذة مما النسان علق يعني بغي كثير من أن من يسميه ب القسم س م آخر غير هذا ا ا حال لا مشاحة باستلاح بإذا كانت سمنا التصرفين للضرارة الشعير ا س م وعلى و كل بغير نضبطه الثالث هذا ه ل ا ة داخلها ف يهتم وصول الجق به علم اصول الفقه وهو ولا الاحكام ذ ي يهتم علم به ل ل ق وهو ا أ العمليه ة أحكام المكلفين و و الذي يناقشه الجق علم ف ه هو ا ل ل ل و ا ا ع د ك ي ة التي ت ن ص ر بهذه ا ل أ ح ك ا م الجزئيه ة التي ي التي و ا س ط ة ل ل ف ص ل هي ذ ذ ا الفقه ا ل هو ثمرة ا ل ث م ر ة التي تنتج من استثمار ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة التي هي المصدر إ ذ ا استثمرت ب و ا س ط ة ا ل أ د ل ة التفصيليه ة ا ل ت عندنا قضايا ج ز ئ ي ة ه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة التي موضوع الفقه هذا الفقه كذلك يمكنه المقسم إ ل ى أ ق س ا م إ ل ى أ ب و ا ب بحسب ا ع ت ب ا ر ا ا ع ت ب ا ر أ ن هناك بعض ا ل أ م و ر ا ل أ ص ل فيها الوقف ا ل أ ص ل فيها المنع حتى يبيح الشرع وهناك بعض ا ل أ م و ر الاصل فيها الاباحه حتى يذهب الشرع هذه تسمى عبادات واخرى تسمى معاملات يعني ن س ت ط ي ن ق س م هذا التقسيم يمكن ان نقسم تقسيم آ خ ر في ن ق س م القوانين ا ل و ض ع ي ة التي استقرت بعد ذلك لتقسم الفقه نفسه إذا أ ق س ا م منه ما يتعلق ما هو ما علاقته بين الله وبين العبد لا يفتخر في ا ل ق ا ن و ن اصلا ومنها ما بين الناس بين العبد وبين العبد ا ل آ خ ر وبين العبد والمجتمع شخص والمجتمع أ و بين مجتمع ومجتمع أ و بين د و ل ة و د و ل ة هذا كله هو تحت ن ظ م ه قوانين تسمى باستلاحات م ع ي ن ة في علم القانون وعلوم القانون وتسمى باستلاحات أ خ ر ى في استلاح العلم الشرعي نوع الاول العبادات ك ا ل ص ل ا ة والصيام التي هي ع ل ا ق ة بين عبده وبين ربه يسمى عبادات و لا و ج د لها في القوانين ا ل و ض ع ي ة ل أ ن القوانين ا ل و ض ع ي ة لا دخل لها فيما بين عبده و ربه هي ف ا ر غ ة من هذا المعنى الفارغ النوع الثاني ما يسمى ا ل م ع ا م ل ا ت وهي تشمل و ا س و العبادات وهي أ ق س ا م كذلك منها أ ح ك ا م تتعلق ب ا ل أ س ر ة تسمى في استلاح ل ا القانون الان في ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة القانون الأسرة ومنها أ ح ك ا م م ت ع ل ق ة بالمعاملات ا ل م ا ل ي ة كالبيع و ا ل ت ج ا ر ة ومتعلقات البيع كالرهن وما إ ل ى ذلك يعني العقود أ و المعاملات تسمى العقود وهي التي يعبر عنها في ا ل ق ر ا ن العصريه هذه بقوله د ن وفيها أ ح ك ا م م ت ع ل ق ة بالقضاء والشهادات و ا ل أ ي م ا ن وما إ ل ى ذلك و ا ل ق و ا ن يجب ن منظمة ل إ ر من عرف ا ا التقاضي القائمية ء ت تسمى في العرف بالمرافعات. المرافعات أو وهذه ان ل م ر ا ا قائم ف ع ت ي ن و ه ن هناك اشياء ل اخرى يقع بين أهني أو لان ه ن ا و ا ن ي ن ا ل ق ا ن ن الجنين و ت س م ى باستلاع المقهى ا ل ق و ب ا الحدود والجنايا ت أو و هناك قوانين م ت ع ل ق ة بنواب الحكم و ع ل ا ق ة الحاكم بالمحكوم سياسة شرعية و ع ل ا ق ة حقوق ر ع ا ي ة الدوله ا ل إ س ل ا م ي ه للمسلمين و الامين و ما إ ل ى ذلك وهذا ا ل ع ب ر عنه ا ل ع ص ل حديث القانون الدستوري وهناك أ ح ك ا م م ت ع ل ق ة ب ا ل د و ل ة وعلاقتها بالدول ا ل م ح ي ط ة بها ب ج ه ة الحرب و ا ل س ن م ن وما إ ل ى ذلك وهناك و ما يعبر ل الآن بالقاول ق ا العام ن ن ه أ ح ك ا م ا ق ت ص ا د ي ة متعلقه بمواد ا ل د و ل ة ومصاريفها وهي تصنيف دقه داخله لقسم العبادات كأنها تابعة في أحكام كأجهزية للجهات الجهات وما إلى ذلك هذا هي الأهم تابعة وخراج وما الاختصار الأبواب إلى ذلك في والتقسيمات التي يقسم عليها علماء الفقه كتب الفقه ا ل أ ص ل في ا ل أ ح ك ا م أ ن تلهي ا ل ق ر آ ن مجمله وهناك بعض ا ل أ ح ك ا م يقع فيها شيء بالتفصيل هذا ا ل أ ح ك ا م و ر د فيها تراصيل ا ل ق ر آ ن لكن ا ل أ ص ل في ا ل ق ر آ ن أ ن ه ي أ ت ي بالالفاظ أ و ب ا ل أ ح ك ا م ي أ ت ي باصول الاحكام وكليات هذا المتاع في ا ل س ن ة لتبين ه وتفصل ي وتقيد ه ا م ط ل ق ة وتخصص العامه او تؤسس حكما جديدا فعلاقه ا ل س ن ة علاقة السنة بالقران ع ل ا ق ة بيان سواء كان كما قلنا بجهه تخصيصه او بجهه تقييده او بجهه ت أ س ي س حكم جديد و هذا كذلك سنتعرض لهم لمبحث ا ل س ن ة إ ن شاء الله في الغالب في ايات ا ل أ ح ك ا م ان تكون م ج م ل ة و قد تاتي م ف ص ل ة كما حصل في بعض ا ل أ ح ك ا م من محرمات ل ل ن س ا ن مثلا اذا رات على فصلها و إ ن كان بقي ة بعضها جاءت به ا ل س ن ة وبينتهم ّ في قوله صلى الله و ل ي ه و س ل ه لا يجمع بامراه ي وعمتها ولا بامراه ي وخالتها اي زيادات من ا ل س ن ة و ا ل أ خ ر ى بيان ا ل س ن ة أ و تخصيص لقوله ووكي لكم ما وراءه <تصفيق> دلاله ق و ا ن ا ل أ ح ك ا م نوعا قد يدل القران على الحكم بدلاله ق ط ع ي ة وذلك هو المعبر عنه كما سياتينا في بحث الدلالات بالنص المصريون يسمونه نصا وكل ق ر آ ن نص لكن لاستلاح الدلالات الدلاله النص هي ا ل د ل ا ل ة التي يدل بها انه على المعنى د ل ا ل ا ت لا تحتمل غيرها واحيانا يكون دلاله ا ل ق ر آ ن على الحكم د ل ا ل ة غ ن ي ة بمعنى يدل على المراد ولكنه يحتمل غيره ولكن بهذا المكان ا ل يقول لك ان تتبع سبعه سبع سبع ت ب ع سبع سبع س ت ع سبع سبع س ب ا سبع سبع سبع سبع سبع س ي ع م ب ع سبع سبع سبع س ب ا سبع سبع سبع س ب ل سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع ي ب ع س ب ي سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ر ع سبع سبع سبع سبع سبع س ا ع سبع سبع سبع سبع سبع سع سع ثلاثه نص وسبع ة نص ولذا ا ثلاثه سبع عشره من ا ل ق ر آ ن حتى نكتب ان نعمل هذه العمليه ح س ا ب ي ة وقال ن ه ا في عشره ة كابت نص ل ا ب ن ا لكن ح قليلتي ل ف ظ ويكون يحتمد ش ي ء من ا ل معناها يحترق ويلمذيعتي والمطلقات يترمبسل اليوم ل م ط ل ق ا ت هو سبع عشره ل ثلث لفظ ا ا فهنا المطلقات ه هم نجد لفظ عام و العام في ل غ ة العرب قد يراد ب استغراق جميع افرادها ق و قد يراد به, به بعضها لا شك أ ن اظهر ل أ أن المراد الكل حتى يثبت العكس صح ولا لا لكن مع ذلك هناك نسبه بالاحتمال تجعل الامر غير قطعي و لذلك نجد أ ن بعض المطلقات لا اعتدين من ا ق ر أ و انما اعتدين من, من, من, من ايام ل أ و ا ل أ ش ه ر طبعا من أيام الأشهر هي الصغيرات اليائسات ل ل س ا ا ي وكذلك ا ا ل ل يَيْسَدْ لِمَ أَحْلَدْ ن هناك قسم اخر اعتد ب أ ي ا م تقل أ و تكثر وولاه ا ل أ ح م ا ل يدلهن م أ ي ض النظام الحمد لان عمر و القلقات ليس قطعيه الدلاله على خلاف س ن ك ر ه في ا ل ح ن ب ي ة و ا ل ج م ه و ر ف يكون ه ن ا ل ع ا ء يكون ا ل شيء يكون ي ن ا ك و ن هناك شيء يكون هناك ش ي ي ه ا ل شيء يكون ا ك شيء يكون هناك شيء ي ك و ل هناك ش ر ء يكون هناك و ن هناك شيء و ن ه ل ا ك شيء يكون هناك شيء يكون ه ن ا ل شيء يكون ه ل ا ك شيء يكون هناك شيء يكون ه ن ا ل ق ر ء ي و ن هناك ي ا ل ك و ن هناك شيء ل ك و ن ه ن ا ل شيء يكون ه ا ك شيء يكون ه ن ا ل شيء و ن هناك شيء يكون هناك شيء يكون ه م ا ك شيء ل ك و ن ه ن ا ع شيء ي ك و ا ك شيء يكون هناك شيء يكون هناك شيء يكون ه ا ك شيء ي ك ن هناك شيء ي ك و ه ذ ا ك ش و ل هنا ل أ ن ه متعارضه فياتي اللفظ المشترك بين العين م ن هذا من انواعي ا ل إ ج م ا ل في ا ل ق ر آ ن فهو ظني بالدلاله من, من جهه حاد قال ن الثلاثه ا عند من يرى أنه ل ر القرآن لذلك دلالة صحيح أ ن ه قطعي قطعي ا ل وقطعي ر والوروط و الثبوت من جهة ولكن ليست آ ي ا ت ه على م ر ت ب ة و ا ح د ة من ا ل ق ط ع ي ة والوضوح والجلال والبيان فهو ي ق س م من نار ا ل ذ ي ت ا قطعي وغني بل ف بما هو مجمل لا, لا يمكن فهمه الا لضمبه ي دين اخر ل س ن ة أو السنه ولكن ا يجب ان يكون ن من قسمه ا ل لتعييف المحكمة المتشافل لكن لا شك أن هناك آ ي ا ت ف ي ا ل ق ر آ ن يفهم معناها ويفهم ويمكن العمل بها و ه ن او ايام يفهم معناها ولكن ا أو آيات يفهم ولكنه لا يمكن العمل بها كان ا ع ي م ج م ل ا ت ف ي ا ل ق ر آ ن حتى ي ب ي ا ل ب ي ا ن من النبي صلى الله عليه وسلم أ و من الله تعالى يبين هذه ا ل ا ي ة ولولا ذلك البيان لما س ت ط استطاع الكلب ق ر ي ان هذا هو لها الاختصار المواضع التي ا ل تعرض م ف هنا ي مبحث ا ل ق ر آ ن و ه ن ا ك كثيرة مباحث الأهم باحث وهي هي القرآن يتعرض لها علماء ا ل و ص و ل واخرها ستقراونها ان شاء الله في الفصل آ خ ر من ا ل و ص و ل هو الدلالات العامه ا ل خ ا ص ة المطلق والمقيد المشترك ما من الإيماء مهمة المنطوق المفهوم مهمة شاكل باحث الأنفاق الدلالات الإشارة ودلالات العبارة دلالات والتنبيئ ودلالات الإختضاء جداً ودلالات ودلالات كلها كلها داخلها ذلك القرآن وهذه هذه هذه مبحث مبحث وهي وداخلها السنة وهي أ ه م ما في هذا المفحى بعد ق ض ي ة ع ر ب ي ة ا ل ق ر آ ن تقريبا ر أ ن لسان اللي اللي عربي مبين ندخل مفحى السنه نفتح مجال ا ل أ س ئ ل ة ونتركهم حال ا ل س ن ة ل ج ا س القادم والخميسين ا لله تفضل شيخ لو أعطيته سؤال ر تنقر ا المكتوبة إخواننا الانتمثل ي يستمد في قل أحاك حتى أبتحال س على ك و أ ن القران سوف س ؤ ا ل هل نزل آ ن م ج ل ً مفصلاً؟ أو ل ا ق ر آ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مفرقا ن يعني بمعنى ج م م ا ًً بحسب المقايع و ا ل أ ح د ا ث خلال هذا عشرين س ن ة ن ق ي ه نزل شيئا ف ش ي ئ كلما جاء مقتضي م ن ن ز و ل آ ي ا ت ه نزلت فيقول صلى الله عليه وسلم انه يجعلها ا ل ي ه في موضع كذا يجعلها الى ايه في السوره والكرب هكذا حتى ي ك ت م ل ا ل ق ر آ ن جاءه جنين فعرضه به عرضه عليه العرضه ا ل ن ه ا ئ ي ة التي ن ق ر أ ه عليها الان ونزل على س ب ع ة احرف ل أ نزل على أ و ج ه م خ ت ل ف ة منها هذه القراءات التي ن ق ر أ بها ا ل آ ن ا ل م ت و ا ت ر ة سواء كانت سبعه أ و ع ش ر ة هذه كلها هي قرانيه في نفسها كل آ ي ة منها قران وينزل فيها اختلاف الروايات اختلاف كل آ ي ت ي ن وجهين في ق ر القراءه ء ت ي ن ك ا ما يعدلان آيتان تعدوا ا هذه ة و تعدوا ا ل قراءتين ة أما ف ك م ا ق ل ن ا تجد ا ل آ يعدان ة محكمة م واضحة ل ل ل ة ايتان ل ه ا ظ ي ة و ل ك ا ل ج ب ان يكون هناك ا ل ي ا ء اخرى او يكون هناك اشياء اخرى او يكون ه ة أو على ا ء اخرى ا ي م ك ن ت ط ب ك اشياء اخرى او يكون ه ي ة أ خ ر ى او يكون هناك اشياء اخرى او يكون هناك ا ش ي ا ل ق ر آ ن ف ي ه م ح ك م و م ت ش ا ب ه و ف ي ه مجمل و م ب ش ي ا ء اخرى او ي ك و ا ك و ف ي ه ء اخرى او ي هناك اشياء اخرى او يكون هناك ا ي ا ء ا خ ر يترجمة السؤال ق ر آ ن الأجنبية بمعناه لللغات ا يهجل إ ل لأمصحباً القرآن ا أعدها وما ا م حقم وهي يدون يفسر عجل حسب ذنب س ا ل أ و ل هل يجوز ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن للغات نعم يجوز إ ذ ا كان المترجم يتقن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويتقن تفسير القران آ ن ل ق ر ان يكون العمل في ذلك جماعيا حتى ي س ل من م غوائد الجهل باللغه والجهل سواء كانت ا ل ل غ ة المترجمه منها أ و ا ل المترجمه ل ي ه ا و ا ل ت ر ج م ة تعتبر تفسيرا ل ل ق ر آ ن وليست ق ر آ ن ا لا تعطى حكم ا ل ق ر آ ن لا من ج ه ة ن س ه ا ولا من ج ه ة ح ر م ت ه ا ولا من ج ه ة فلا تجزئوا في قراءته في ا ل ص ل ا ة ولا يترتب عليها احكام ا ل ق ر آ ن من ج ه ة ا ل ح ر م وما إ ل ى ذلك و إ ن كانتها ح ر م ه العلم ب أ ن ه ا تفسير لكتاب الله تعالى لا ي تعبد و ا بلفظها ولكن ي تعبد و ا بالعمل بها كما تعبد يعني لو أ خ ذ ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن ب ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة ترجمها مجمع علمي عندهم متخصصين في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ومتخصصين في ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة إ ذ ا قراه الشخص يعلم ا ل ل غ ة الفرنسيه فيعتبرون الوقع بتفسير、التفسير. لكن ليس ا ل ق ر آ ن وحتى فهمه يعني ب ا ل أ م و ر التي م و ا ض ع التي ا ل ق ر آ ن ليس فيها قط ع الدلاله يعتبر ذلك وجه ل و ج ه ا ل د ل ا ل ة التي ر ا ه ا هو فقط لا اقل ولا فهم ل ك اما حكم من يسر ق ر آ ن حسب ف ن م ه فانه مرتكب كبيره من الكبائر بل من أ ع ظ م الكبائر ويتكلم ه و على الله بغير علم و ا ل ي ا ذ بالله الله سبحانه وتعالى يقول و َ ل ِ ن َ م ا حرم َََ ربي ََِ و َ ا ح ِ ش َ ما َ راها مِنْ َ وما َ بطن َ و ا ل إ ذ م ه و البغي بغير الحق و أ ن تشركوا بالله م ا لم ينزله ب سلطانا و أ ن تقولوا على الله ماذا نفعل د ن ا و و دخول الوقت, على في قلنا دخول الوقت سبب. هو توجيه لدخول الوقت ص ل قلنا الخلاف الله بالنسبة أن فما هذا بارك سبب بكم هو سبب لوجود ا ل ص ل ا ة كما ذكرنا من قبل أ ن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العقل إ ذ ا دخل الوقت و ج ب ة ا ل ص ل ا ة واذا لم يدخل الوقت لم وهو مجيئه انه يلزم من عدم ه العدم ش ر ف وجود لكن ا ل ش ر ل ي س ت ف ي ت عليهم لازم من يزوم عدم ه العدم ولكن لازم ي من وجودي وجود العدم انما هو, هو لازم ي من وجودي ايقظ اي هو المحكم وغني ا ل هو المتشابه لا اعرف كسير قلته ان إ ا ل م ح ك م و المتشابه اختصر احد ي ص ل ا ح ا ت تبعهم يجعل المحكمه هو ما ليس المنسوخ والمنسوخ لا يعد آية محكمه وهو م خلاف استلاحي ليس اختلاف طويل بينهما ق ض ة المحكمة قضية هل يمكنون جميعا انواع القياس نعم ا ل ظ ا ه ر يمكنون جميعا انواع ا ق ي ا س وهناك نوع يجعل الجمهور نوعا من انواع القياس يعد ا ل ا ه ر ي ق و ل به الله ر ي ه ولكنهم يجعلهم و ينوع النص وهو القياس إ ذ ا كان نصوصه العلم النصوصه اذا كانت العلم ا ن ص و ص ه فالله ي ق و ل و ن بمقتضاها ولكنهم يرون انها نص وكذلك بعض ا ل ظ ا ه ر ي هو داود يقول بمفهوم الموافقه وهو بلا ا و ل لهم ع ر فانه يفهم منها جواله منع الضرب بلا اولاد فيقول بها, بها القول ولكنه يقول إ ن هذا نص أ ي ض ا ولا يعده قياسا لكن إ ذ ا اثبت أ ن ه قياس لا يقول لماذا وجد ا ل ا م لذاته لكثير من كتب الفقه مثل قولهم ب ا ل م ع ن ى هو ما يلزم وجوده لعدم و ل ع د م لا يلزم وجوده ولا عدم لذاته يعني قد يعني لو قلنا مهلا <تصفيق> لو قلنا مهلا المانع مهلا نفترض ن نخلها المانع الحياه ب ا ل ن س ب ة للصلاه يلزم من وجوده عدم صح و ل ن ا لكن لا يلزم من عدمه ولا عدم لذاته يعني لماذا اقول لذاته لانه قد يلزم من عدمها عدم ولكن ل أ م ر اخر ليس ليس له هو خارجا م ملاحظاً نعم يفهم ع ا ً هل شيء خارجا ل هل ل ل هل بالصلاة بالنسبة للبعض م يلزم هل هل من من العدم يعني عدم خدي يلزم عدم لكن عدم يزم يزم يزم عدم لا يزال من عدم الصلاه لا يزال من عدمه الصلاه وجود الصلاه وجود المتقاتل <تصحيح> لا يزال من عدمه لا وجود العدم لا يزال من وجودها وجود العدم قد ي أ ت ي وجود معدن من خارج عن ذاته ق د ت ق ف و ق ا ل م ر و ة ف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف و ا ف و ق ا وقف وقف و م ف وقف و ق ل وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف و وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف و ق وقف وقف وقف وقف وقف وقف و ق هناك من يقول ان ا ل ق ر آ ن الشافي ا ل ك ا ف ٍ لكل المسلمين ا ل إ ج ا ب ه لا ح ا ج ة ل ل س ن ة ولا إ ج م ا ع ل أ ن قوله تعالى ما افرضنا بكتاب من شيء وقوله تعالى ن ز ل ن ا عليه كتاب تبيان لكل شيء فكلمه تبيان عندهم يعني توضيح لكل شيء فلا يصح هذا فيه ادم للقران نفسه وكيف تنفذ هذه ا ل آ ي ة وتنفذ ا ل ى ح ا د ي ث التي تسلل بها على القياس إ ذ ا كنت لا ترى القياس وكيف وهكذا كل دليل يدل و عند قومك كيف تستطيع أ ن تنفذه إ ذ ا كنت يعني هو و كل آ ي ة بنا راجعه في القران حتى ا ل س ن ة ر ا ج ع ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة دلنا على القياس والقياس دلنا على على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة ا ل ك ث ي ر ة ما هي الايات التي نصحنا لم يذكروا ا ل إ خ و نسيت ه وقت نسيت ايكم يتزاحم فيذكروني لكي ا ص ي ل هذاكم عبر اليد أ ن ا ما تذكرت في الكتاب جلسنا عند الاذان ينضج ي دنيا المندوب ولكن ق ر أ ت ان الاذان راجع فيه الوجوب لمواظبه صلى ا ل س ل م عليه وسلم عليه وبعد وفاته واظب عليه الصحابه والتابعون ولوم الامر به ف أ ي ه ا أ خ و ه ا ل م س أ ل ة ر ا ج ع للترجيح ل أ د ل ة عرض ا ل أ د ل ة بعض العلماء ي راجع الوجوه وبعضهم راجع الندل فهو اراد ممثلها للمندوب فقال ك ي ن الان المندوب كما هو راجع عنده وهذا مذهل الجمهور ولكن هذا المصنف يمسك خلافه ويراجع ل ه ذ المسلمه و ف ي م ك ا ل ث ل هذا ل م ل هذا المثل ه ا ا ل م ل ه ا ا ح ع ن ل هذا المثل هذا المثل ه ا ل م ث ل ا ل م ث ل هذا ا ل م ل ا ا ل م ث ه ا ل م ث ل ا المثل ا ل م ث ل هذا المثل هذا ل م ث ل هذا المثل هذا ا ل م ه ا المثل ه ا ا ل و ل هذا ا م ن ل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا ل م ث ل هذا ا ل م ث ذ ا ا م ل هذا ا ل ث ل هذا المثل ا ل م ث ل هذا المثل هذا المثل ا ل م ث ا ل م ث هذا المثل ه ذ ل م ث ل ا المثل هذا المثل هذا المثل هذا ل م ث ا ا ل م ث ا ا ل م ث ا ا ل م ث ه ا ا ل م ه ا ل م ث ل ه ا م ه ا المثل هذا ا ل م ث ا ا م ل هذا المثل هذا م ك ن أن ي م ث ل ل ك مهلا. عند من عنده؟ مهلا في الكتاب المطلق إن صلاه المسجد و مقبول الوجوب م ب ا شيء المسجد بيدخل ي ا بحرام ا ل لغيري نعم يدخل مع حرام لغيري يجب التنبيه ب خ ط أ في ا ي ه ص ف ح ة ب س و ر العين تعالوا س ب ح ا ن و ت ع ا معي نراها ندعي التي ذكرها ا خ لا تسالوا عن الاشياء التي ي م ا لكم تسووكم و ي هل يمكنك أن درسنا ا ا ر رب <تكتب> لكم؟ الله بالكتاب ل الله حليم ل ه عنه عنها رب وغفور من الله بك ر س ل ان ل كاتبه العبيد من دونه ولكن اقترضت ه عند الراجح كالهجوم الاخ قال الفقه المقارنه من الممثل ر ا د رجل ب حنبي وسيرجح ا مثلا ا ل ح ن ب ي ي لكن عبرها بمثال فقط نحن نريد ا ل ت ن ه ي ب وليس المهم ا ل ر ا ج ح في ا ل ن ه ا ي ة ما هو هذا محله و الفقه المقارنه يواجب عند ل ل هي من يستطيع قراءه ا ل ق ر آ ن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولكن يقرا ل ا بلغه اخرى لا يمكن ت انسان ل يقرا ا ل ق ر آ ن بغير ما تعرض يدعو لغه العرب قلت من الحديث ا ل ن ب ي قوله معناه نصايح المهرجان التوضيح أ ن المعنى لله يمن ان الرسول, الرسول, الرسول بينما ا ل ق ر آ ن ما م ن م ن يبلغه له الحديث قدسي القدسي الله 何で言われるんですか